بل قالوا أضغطوا أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بأيّة كما أرسل الأولون ما آمنت قذلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون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 لقد أذلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون وَكَمْ قَصَّنَّ مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَشَّنَّ بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍ فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَعْرُضُونَ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 وَمَنْ عَادَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى إِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمْ اتَّخَذُوا آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُعَاشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يعتضى ولا يشفعون إلا لمن يعتضى وهم من خشيته مشفقو ومن يقل منهم من إلىهم من دونه فذلك نجيزه جهنم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 وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بَن تاتيهن بغتتا فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم منظرون ولقد استهزئ بعسل من قبلك فحق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يعطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناو كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراجوا به كيدا فجعلناهم الأقسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْصِ إِذْ نَفْشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُ مَا وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 إذ ذهب مغضبا فظن أن لن قذر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجِل مُمّنِّ وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذل فردا وأن تخيع الوارثي فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فوجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن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 وحرام على قرية أهلك نهى أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ياسلون وقد رب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 وربنا الرحمن المستعان على ما تقفون